Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al tayyibin al-tahirin ذكرنا فيما سباق أنما دل على أن وظيفة المكلف في حال انحصار الساتر بالساتر المتنجس وعدم إمكان تطهيره وتبديله هو الصلاة عريانان وهو معتبرة سماعا قد يقال بأنه مبتلى بمحذورين محذور سندي وقد سبق الكلام فيه ومحذور مضموني ومحصله أن معتبرة سماعه معارضة برواية الحلبي حيث إن مفاد معتبرة سماعه أن يصلي عريانا قاعدا حيث قال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 يومئ ايماء بينما موثقته الاخرى وليس عفوا وليس روايه الحلبه بينما موثقته الاخرى قال سالته عن رجل يكون في فلات من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب وليس يجد الماء قال يتيمم ويصلي عريانا قائما يتيمم ويصلي عريانا قائما يوم ماء فيقال بأن موثقة سماعاه معارضة مضمونا بموثقته الأخرى وبالتالي فلا تنهض دليلا للحجيه كي يستدل بها على أن الصلاة على أن الوظيفه في مثل هذا الفارض هي الصلاة عريانان ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره الشريف قال إن صحيحة عبد الله ابن مسكان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 لا يراه احد فليصلي قائما هذه الروايه شاهد جمع بين الموثقه الاولى والموثقه الثانيه الداله على اعتبار القيام اذن فمقتضى صحيحه عبد الله بن مسكان ان وظيفه المكلف ان يصلي عريانا قَاعِدًا ان كان هناك ناظر وان يصلي عريانا قَائِمًا إن لم يكن هناك ناظر فيرتفع المحذور المضموني وهو المعارضة هل هذا الجواب صناعي أم لا؟ يدور هناك هو المكان عندك يجعل هذا يعني المكان الذي يجعل هذا هو إذا كان نعم في رجل عريان ليس معه ثوب قال اذا كان حيث لا يراه احد فليصلي قائما م. بلي هذا مفهوم خب كون جائجا اذا حقيقه اذا كانت الروايات قابله للحمل على مورده لسان الروايات القابله للحمل على فرض انه يقايم في فضاء بدون وجود الناظر نعم السفر في نفسه. هم هاي الرواية تتحدث من هذا النوع. إيش ما أصرش هذا جمل بين تحدث فيها عن في نفسه كشرط نعم. نعم. نعم. ولكن ما أفاده قد ساس مبني على أن هناك روايتين إحداهما موثقته الأولى والأخرى موثقته الثانية فيقال بأنه بعد تعارض الموثقتين فهل هناك شاهد جمع بينهما أم لا؟ ولكن الاشكال انه لم يحرز ما رواه سماعه عن المعصوم باعتبار ان ظاهر نقل اصحاب الاصول والتصانيف موثقتين لسماعة ان هناك شنو روايتين فكان سماع سمع من الإمام مرتين الحكم ولكن ظاهر اتحاد الروايتين في جنوب في المات أنهما رواية واحدة إذ لا يحتمل عرفان أن يسمع أن يسأل سماعه الإمام مرتين بنفس صيغة السؤال ويرد شنو؟ الجواب بنفس الصيغة لأجل ذلك يقال إننا لا نحرز ما رواه سماعه عن الإمام عليه السلام هل أن ما رواه أن يصلي قاعدان أو أن ما رواه أن يصلي قائما فشاهد الجامع مورده الصناعي ما إذا كانت هناك روايتان اي احرزنا وجود روايتين متعارضتين في النسبه الحكميه لاجل ذلك نقول اذا وجدت طائفه ثالثه مشتمله على منطوق وامفهومان كانت شنو شاهد جمع بينهما اما اذا كانت هناك روايه واحده لم نحرز متنها فالجاري بحسب الصناعه حينئذين الاصول الجاريه عند اختلاف شنو متون الروايه لا أن الجاري حينئذ الأصول المتعلقة بظهورات العقلائيين ويكفينا أننا لا نحرز أنهما رواية هذا يكفينا في الإشكال في عدم اللجوء إلى شاهد الجامع نعم قد يقال بان التردد فيما رواه سماعه بين ان يكون المروي هو الصلاه قاعدا او الصلاه قائما غير ضائر بالاستدلال لان محل الاستدلال ان نثبت احسنتم ان نثبت ان المكلف ان انحصر الساتر في الثوب المتنجس وعدم امكان تطهيره وتبديله فوظيفته الصلاه عاريا واما كونه قاعدا او قائما فهذا وصف آخر وإن تعارض فيه فإن هذا لا يسقط حجية موثقة سماع في أصل مطلب الذي نريد شنو الاستدلال عليه هذا تمام الكلام في التعليقة الرابعة التعليق الخامسه وهي أيضا ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره الشريف من أن ما صنعه السيد الخوئي من تقسيم روايات الباب إلى طائفتين ثم علاج المعارض بينهما هذا الذي فعله السيد ليس صناعيا وإنما الصحيح تقسيم روايات الباب إلى ثلاث طوائف ويقع التعارض بين الطائفة الثانية والثالثة وبعد سقوطهما تكون الطائفة الأولى مرجعا يتم الاستدلال به وبيان ذلك من خلال كلامه قدس سره نعم كما ذكر في صفحة 46 من الجزء الثالث من مبانيه قال هنا ثلاث طوائف الطائفة الأولى ما دل على تعين الصلاة في الثوب المتنجيس عند عدم التمكن من تطهيره وتبديله لكن على نحو الله بشرط من حيث الاضطرار إلى لبسه أو عدم الاضطرار أي سواء اضطر الى لبس هذا الساتر لبرد او حر او لم يطار فان وظيفته ان يصلي في هذا الساتر المتنجيز ومن روايات هذه الطائفه صحيحه الحلبي قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلي فيه فإنها مطلقة أي سواء كان مضطرا إلى لبسه أو لم يكن مضطرا وضيفته أن يصلي فيه زي. الطائفة الثانية ما دل على تعين الصلاة في الثوب المتنجيس في فرض عدم الاضطرار. أصلا هي واردة؟ في فرض عدم الاضطرار لانها مطلقه كما في الطائفه الاولى ومن هذه الطائفه صحيحه علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سالته عن رجل عريان وحضرت الصلاه فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم مو يراد به دم بطة أو دم عصفورة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا قال إن وجد ماء غسله وا لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصلي عريانا فان ظاهرها شنو انه غير مضطر الى لبسه لما لانه فرضه عريانا اي انه من الاصل لم يكن مضطرا الى لبس ساتر غايه الامر لما حضرت الصلاه فاراد ان يستر عورته وجد ثوبا فيه دمون خب هذه الطائفة الثانية الطائفة الثالثة ما دل على أن الوظيفة الصلاة عريانا موميا في فرض عدم الاضطرار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 قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا او قائما على الخلاف يومي ايماء فان امره بنزع الثوب والصلاه عريانا ظاهر لانه غير مضطر للبس الثوب ولذلك امر بنزعه والصلاه عريانا فالطائفه الثالثه وارده في مورد الطائفه الثانيه ومقتضى هذا البيان الرشيق الأنيق كما ذكر صفحه خمسين عفوا كما ذكر في صفحه اثنين وخمسين مقتضى هذا البيان ان التعارض يقع بين وين بين الطائفة الثانية والثالثة حيث إن الطائفة الثانية مفادها الصلاة في الثوب النجيس إذا لم يضطر إلى لبسه والطائفة الثالثة مفادها الصلاة عريانا إذا لم يضطر إلى لبس الثوب المتنجيس فإذا تساقط رجعنا الى الطائفه الاولى لانها باطلاقها غير داخله في المعارضه ومقتضى الطائفه الاولى انه اذا انحصر الثوب بالمتنجس ولم يمكن تطهيره ولا تبديله فالوظيفه الصلاه فيه سواء اضطر الى لبسه ام لم يكن مضطرا فهذا هو الصناعي لا ما صنعه سيدنا قدس سره من انه جعل الروايات طائفة طائفه تدل على ان الوظيفه الصلاه في الثوب المتنجس ولم يفصل وطائفه تدل على ان الوظيفه الصلاه عريانان بل مقتضى الصناعة هو تقسيم روايات الباب إلى طوائف ثلاث ثم تحكيم المعارضة بين الثانية والثالثة والأخذ بالأولى مرجعان قال فالمتعين هو الأخذ بالطائفة الأولى والحكم بتعين الصلاة في الثوب المتنجس اضطر إلى لبسه أم لا كما هو مقتضى إطلاقها فإن قلت هي مقيده بالطائفة الثالثة الداله على أنه يصلي عريانا في فرض عدم اضطراره قال حيث لم يثبت لها مقيد لأن المقيد وهو الطائفة الثالثة مبتلات بالمعارض وهو الطائفة الثانية الآمرة بالصلاة في الثوب المزبور مع فرض عدم الاضطرار إلى اللبس ايضا كلام فقيه مو منات جقل بقل فهل هذا الكلام صناعي؟ ها شلون؟ ها لا اشتبه. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اي ان ما افاده شيخنا الاستاذ قدس سره من تقسيم روايات الباب الى ثلاث طوائف هو مقتضى النظر العرفي ام لا فقد يقال في المقال ان هناك اتجاهين we fahm هذه النصوص over het verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal de إنما يصح استقلال الطائفة الثانية عن الأولى بأن يقال بأن الطائفة الثانية غير الأولى إذا كان عدم الاضطرار أخذ فيها قيدا أي أن الإمام أخذ في الحكم بالصلاة في الثوب المتنجس أن يكون المكلف غير مضطر فإذا أخذ عدم الاضطرار قيدا في موضوع الحكم في الرواية كانت طائفة مستقلة وكانت مقابلة للطائفة الثالثة بحيث يقع التعارض بينهما ويرجع للأولى أما إذا افترضنا أن عدم الاضطرار شنه فرض في السؤال لأنه قيد في موضوع الحكم فما يكون مفروضا أو فما فرض في السؤال إنما يتجه أخذه في الحكم إذا احتمل اختصاص الحكم به عرفا بأن لو عرض على العرف فيرى العرف أن مناسبة شنو؟ أها الحكم للموضوع أن يكون هذا القيد وإن ورد في السؤال أن يكون شنو قيدا في الحكم لا ما إذا لم يرى العرف مناسبة بين الحكم والموضوع مثلا إذا قال السائل رأيت العالم في الحرم الشريف فقال المفتي فأكرمه إن رأيته فهنا العرف يرى مناسبة بين الحكم والموضوع فيقول بأن العالم وإن أخذ فرضا في السؤال إلا أنه يحتمل اختصاص الحكم به وأنه لا أمر بإكرام أي رجل وإنما الأمر بإكرام العالم وأما في المقام فلو أن السائل فرضا الاضطرار الى اللبس فاجاب الامام بانه يصلي فيه لكانت هناك مناسبه بين الحكم وهو الصلاه في وبين ما فرض في السؤال وهو الاضطرار واما اذا فرض السائل شنو عدم الاضطرار للاضطرار فاجاب الامام بانه يصلي فيه فان العرف لا يرى مناسبة بين الصلاة فيه وأنه غير مضطر إلى لبسه لذلك احتمال أخذ ما فرضه السائل وهو عدم الاضطرار قيدا في الحكم ليس شنو عرفيا فهذه الرواية لو عرضت على النظر العرفي يقول العرف نعم اجاب الامام بان الوظيفه عند انحصار الساتر في الثوب المتنجس وعدم امكان تطهيره ولا تبديله ان الوظيفه هي الصلاه فيه لكن لا خصوصيته لعدم الاضطراب بل يشمل جزما حال الاضطراب بالاولويه فحيث ان العرف لا يرى احسان لا يرى ان ما فرض في السؤال مما يحتمل شنوخ اختصاص الحكم به لا يكون موجبا للتقييد فاذا لم يكن موجبا للتقييد كان مفاد الطائفه الثانيه هو مفاد الاولى فكيف تصلح ان تكون بل هي طائفه مستقله ليتم على اساسها تقسيم طوائف الباب الى ثلاث ثم دعوى التعارض بين الطائفه الثانيه والثالثه واعتبار الاولى شنو مرجع, مرجع. المرجع بس السيد الخوي مو كل شيء بس شيخ بريمن مو موجود حتى ناخذ حرفنا ما دام مو موجود بلي. فإن قلت بما أن الطائفتين الأولى والثانية مطلقتان لفرض الاضطرار وعدمه والمفروض أن الطائفة الثالثة خاصة بعدم الاضطرار لأنه في الطائفة الثالثة أمر بالصلاة عاريا وهذا إنما يتصور في فرض عدم الاضطرار فالطائفة الثالثة إذن شنو أخص من الأوليين فإذا كانت أخص منهما فمقتضى الجمع العرفي حمل المطلق على المقيد فتحمل الطائفة الأولى والثانية على فرض على فرض الاضطرار لأن الطائفة الثالثة خاصة بفرض عدم الاضطرار. فإن قلت يعني قلت تفت لها النقطة هذه هل أن صناعات هذا ذكرناه في الأصول هذه النقطة هل أن صناعات حمل المطلق على المقيد تشمل القيد المنتزع من الحكم أو تختص بالقيد المأخوذ في الموضوع؟ فإذا قلنا بأن صناعة حمل المطلق على المقيد يكفي فيها أن يكون الطرف الثاني مقيدا ولو كان هذا القيد منتزعا عقلا من الحكم بدلالة الاقتضاء ولم يأخذه الإمام في موضوع الحكم وإنما انتزعناه من الحكم بدلالة الاقتضاء حينئذ يتم هذا المطلب وأما إذا قلنا إن الملاك دير بالك على النكات إن الملاك في حمل المطلق على المقيد أن يكون ظاهر التقييد الاحترازيه مع غمض النظر أن للقيد مفهوم أم لم يكن فإذا كان ظاهر أخذ القيد الاحترازيه كان ذلك موجبا لحمل المطلق على المقيد وهذا الظهور متى يتأتن أحسنتم وهذا الظهور أي ظهور القيد في الاحترازيه إنما ينعقد إذا أخذ القيد في موضوع الحكم لا ما اذن تزع القي من الحكم بدلاله الاقتضاء كما هو محل كلامنا فان محل كلامنا في معتبرة سماعه حيث قال بلي يجنب دنيا. حيث قال سالته عن رجل يكون في فلات من الارض وليس عليه الا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع موضوع الحكم شنو انحصار الساتر في الثوب المتنجس مع عدم الماء هذا الموضوع قال يتيمم ويصلي عريانا وقوله ويصلي عريانا دل بدلالة الاقتضاء على أنه غير مضطر وإلا فكيف يصلي عريانا وهو مضطرون فالقيد انتزع من الحكم بدلالة الاقتضاء لأنه اخذ في ظاهر السياق فهل تشمل صناعة حمل المطلق على المقيد مثل ذلك فتامل والحمد لله. <تصفيق> نعم يعني اشكال اخر نعم.